أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون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 تَرَى نَبِيَ يَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أثيم إِذَا تتلى عليه آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأولين كلا بل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 ثُمَّ يُقالُ هَذا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا كما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يَظْرُونَ تَعْرِفُوا فِي وَجْوهِهِمْ نَظْرَةً نَعِيمَةً يُسْقَوُنَ مِ الرَّحِيقِ مَخْتُوٌّ مِنْ قِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنافَسَ الْمُتَنافِسُونَ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 بالون وما ارسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك